يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن تبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولو لفضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدوا ولكن الله يزك. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يَقْتُلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ واليعف وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّنَ أَيَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدَّنْهَاءِ والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 تأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم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 ولا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن او, أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن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 هُوَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوقه سَحَابٌ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 فات كل قَدْ علم صلاته وتسبيحه والله عليم بِمَا يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير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 أفِقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَهُمْ أَمْ يَخَافُونَ أَيْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْنَ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 وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمْرَتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقُسِّمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ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 بينكم كدعاء بعضكم بعضا وليعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم